لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله سميعا عليما انتم 119. إن تردوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 110. إن تردوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه 119. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون <تصفيق> وَيَقولُونَ نُؤمِنُ ببَعضون وَنَكُرُ ببَعضم وَيرِونَ أَ يَاتَّخِذُ بَينَّ ذِكَ سَذِيلَ وَيكُون أؤممِن بذضون 111. أولئك هم الكافرون حقا 112. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 113. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ أَكْرَمَ رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السماء يسألك أهل سألُوسكضِذك فَقالوا أل الله جَة فأخَذَت الصائقَةُ بظُمِمضذ فقالل الله جة فأخَد الصقة بظُمهم ثُمَّ اتَّخَذَ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَافْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ثُمَّ اتَّخَذَ اللَّيْلَ مِن بَعْدِ مَا وَاتَّجَأْنَا مُوسَى قَوْمًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَقُلْنَا لَهُمْ رُقُلُوا الْبَابَ سُجِنًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا